Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud Fi hadal yawm wa fi kulli yawmin wa fi yawmil maw'ud Sirran wa jahran fi dunya wal ukrawa Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Mama ba'duh Hadirin dan hadirat rahimakumullah Alhamdulillah Malam hari ini Atas izin dan rida Dari Allah SWT Kita semua bisa hadir di majlis Di tempat ini yang insya Allah penuh barokah Insya Allah Hadirnya kita di tempat ini Tidak ada lain karena insya Allah Didorong atas kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan semoga karena itu mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini, kita bubar dari majelis ini insyaallah membawa oleh-oleh berkah untuk keluarga kita. Insyaallah diberi keberkahan umur kita, diberi keberkahan rezeki kita, diberi keberkahan ilmu kita dan insyaallah semua hajat dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan muki-muki semua kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin ya Rabbana adami Para hadirin dan hadirat Malam hari ini kumpulnya kita di tempat ini InsyaAllah dalam rangka Mengucapkan matur nuwun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas anugerah kemerdekaan yang diberikan untuk negara kita 73 tahun sudah Indonesia dalam keadaan merdeka dan kita sebagai bangsa yang mengerti maturnumun yang harus menjaga keutuhan NKRI malam hari ini kita memohon kepada Allah mudah-mudahan berkat solawat yang kita baca, berkat kumpulnya kita di tempat ini semoga negara kita dijadikan negara yang dan insya Allah negara kita dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari perpecahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sehingga tidak ada lagi yang namanya gempa bumi di Indonesia, tidak ada lagi yang namanya banjir di Indonesia, tidak ada lagi yang namanya tsunami di Indonesia, dan mudah-mudahan gunung-gunung yang ada di Indonesia dijaga oleh Allah sehingga tidak ada lagi yang Terjadi peristiwa gunung meletus di Indonesia Allahumma amin ya Rabbal Alamin dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia dalam keadaan sehat walafiah Dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya Rabbal alamin Sala'alaikum warahmatullahi honcompah yo kita k Certain Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah yang ranging from the Creator Division or Leben in Gang or or shall be Ba, tak mampu ku lupa untuk selamanya, engkau yang ku puja, engkau yang ku Ya, wa la. acara pembacaan maulid saya mohon ini karena masih dalam suasana Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-73 saya minta semuanya untuk bersama-sama menyanyikan yang pertama Marsub Banul Waton lalu kita sambung dengan lagu 17 Agustus, lagu kemerdekaan Apa? setelah ini nak saya sekolah ya apal Tahu sekolah SD ya apa? Nada tahu masuk pelabuhan SD langsung SMA ngono rapi apa? Paut ni? Mende. Nanti apa lagi? Saya Nabi Muhammad. Aman aman Indonesia. آمين, امين امين يا ربي ربنا عليم امين امين امين بويا مجيد المستهيل كل من اعتك يوما طامحا للقهمه مات كل لك يوم يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن Al-Fatihah well, si us tahun 4 bintang itulah hari al jafri wa kubatakah fatihah allah adunya wa ala quluniyatin salih wa ala manaw salafuna wa khalafuna wa wa abnao wa ala manaw inda qiraati maulana sind durar wa ala manaw ma syekhina wa uzun ala wa saibul milad maulana sind ali muhammad al husain al habshi wa ala al habib الابن امام علي الحمشي ولاه ما نحب محمد علي بن امام علي الحمشي ولاه ما نحب ابن الكرام عند تلاوه هذا المولد ولا كلين يدين صالح من خير الدنيا والاخره والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم لرضا الله الفاتحه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين عينا يسوقا والطيبه درفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب رفقا رقت عيناي سوقا ولطيبة درفت عشقا فأتيت إلى هبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صلي العالم حقا السلام عليك يا يا رسول الله سلام عليك يا حبي يا نبي الله السلام عليك يا يا الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله رقتا عينا يا صوت الله ولطيبه ترى وأتيت إلى هبيبي فهدع يا قلب ورفقا ربت عينا يا شوطان قو فآتاه الوحي فأسرا قل كل الحق تأله والله وبقاله قاتل الله يا بكى السؤال تهلل صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد من بالسخا والوفاة تخلى يا ربي صل عليه يا ربي صل علي, على محمد واجمع من الشمل ما تفرح يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تأوى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل علي, على. محمد وفتح من الخير كل مغفرة. يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلنا يا ربي صل على محمد وآله ومن لهبيعش يا, يا ربي يا ربي صل على يا محمد ومن بهبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل على يا ربي صل على اربي صلي عليه وسلم يا صلي على محمد صلي صلي وعلى اله على آل محمد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله رب يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر يتم عبده عليك ويهديك سراطا مستقيما وَيَنْصُرْكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ رَسُولٌ من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوه الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَ taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa al-ghawiy sultanuhu al-ghadhi burhanuhu al-mabsud bil wujudi qaramuhi wa وقصد لهم من فائد المنذي ما جرت به في أغداره القسمة فأرسل إليه مشرفه القيواج العبيد رحمة تعلقت إرادة الأسنية بألق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيور فما وقرم بالمنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صارة كاملة ضارت في هيكل محمود فدعت طرت بوجود يا أكناف الوجود وطرزت برد العوالمي بدراز التقريب بارك الله على آله، تجل الحق في عالم كسِّ الواسع. جزل يغضوب انتشار قد لي في القريب والشاسع فللحمد لله الذي لا تنحصرف راو بضعد ولا يبلغ تقراره بكثرة دردن إذ أبرز من عالم الامكان صورة هذا يتشابب بوجود الثقل وتنكشف اسراره في الاكوان فما من سل تصل في قلبه نب إلا من سواب فضل الله على هذا الحبيب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيفا so sort of عليكم للمؤمنين رؤوف الرحيم فما فاجد هذه البشارة وتلقى بكلب سليم فقد هدي إلى صراط فيه. مستقيم اللهم صلي وسلم أشرح صداد وتسليم لأن سيدنا ولمينا ومقدنا رعوه رحيم اللهم صلي وسلم وفاق ambah husus karena ciri khasnya pengajian NU ki suksuan model nene iki. apa-apa nggih? Karena saya yakin ini semua tadi ada Zahirmania Blora, Zahirmania Dubai. Pus Pakistan kana. Zahirmania Hong Kong bareng ana apa? Ya. Saya yakin njenengan semua hadir ke tempat ini tujuannya mengharap syafaat Baginda Muhammad SAW jadi saya malam hari ini saya mimpin pengajian, pingin melepas wargo bareng jenengan kafe. Mudah-mudahan kita kumpul di dunia bersama seperti malam hari ini, mudah-mudahan kelak di akhirat kita kumpul bareng-bareng kata semalam hari. Cuma si Cisin tak jaluk, ojo sukuan karo wong weto, saya lanang karo wong lanang, saya weto bener karo wong weto. Setuju ke? Ya. Takutnya kalau antara laki sama perempuan dicampur, nanti terjadi penghamilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Malah mulai orang untuk barokah malah gawat duso. Nah, alhamdulillah Ini ada yang kedua. Kenapa saya suruh maju? Dari tadi ada WA Banyak yang di luar sana ingin masuk ke tempat ini cuma enggak bisa. Daripada mereka di luar enggak ikut solawatan malah do utut utut ria. Nah, lebih baik saya suruh masuk ke tempat ini maju. Pesurah popong inilah. Okay. Pengajian NU yang ini gila. Pengajian praktis longgoh ngerempak botong bokonge atis ya praktis segala wab ini sallallahu so, alaihi Muhammad oh عليل اني نمورادي بجاهك رافي <تصفيق> وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما دعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرا بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فهو فلقص بيضة التسفير في العالم المطلق الكبير أن جمال مشهود بالعين. هاوى لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فزقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من سلب ضم إلا وتمس عليه من الله نعم فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بي موطن استقراره وموضع خروج وقد قضت الأخجار العزلية بما قضت وأظهرت من سر آذى النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مزدقره في العصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبجر ونورا حير الأفكار دوره وبهر فتعلقت زمة الراقم لآلئ الحروف بأي يرقم في هذا القرطاس ما ولديه من عجائب ذلك النور مغرو وإن كانت الألسن لا تفي بعشر من شار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين سترويحا المتعلقين بآذى النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام أنشؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سيار عشر في المخلوقين وما أكرمه الله به في مولدي من الفضل الذي عنه العالمين وبقي سرايته في الكور منشورة على مر الأيام والشؤور والزنين 120. داعي التعلق بآذئ الأذرة الكريمة 121. ولعيد التشوق إلى سمع أرصافها العظيمة ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شبهات هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. الله صلّي وسلّم وشرف صلاته وتسليم. على سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم. الله صلّي وسلّم وشرف صلاته وتسليم. رحمك يا رب العباد rajai rajai waridaka qasdi fastajib li du'ai du'ai rahmataka ya rabal ilani rajai rajai waridaka qasdi wa I got above it. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد عانا الكلم يحطى ما حركته فيه العنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وسماء الهندية سنسماء وهنا حسن نثبت ما بلغ إلينا في شعن هذا الحبيب من أحبال وآثار ليتسرف بكتابته القلم والكرطاص وتتلزى في هدائكه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الهاتف المسؤور أن أول زين خلقه الله هو النور المضع في هذه الصورة ونور هذا الحبيب أول محلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق ما حدث وما تلا ذلك وقد احرج عبد الرزاق من سناده ابن جابر بن عبد الله ينصار رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وامي اخبرني عن اول شيء خلق الله قبل الاشياء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 كندوا أولا نبينا في الخلق وآخرهم في البعض وقد تعجلت الرواية بأنه أول خلق وجودا واشرفهم مولود، ولما كانت السعادة العبادية لها ملاحظة حفية احتصت من شاء من البرية بكمال القصوصية استعداد هذا النور المبين اصلب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا نور من صلب عدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من حصصته بالتكرم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب تلك ذر العديم وأمه التي في في آمنة سيدة الكريمة آمنة فتلقه صلب عبد الله فعلقه إلى بطنها فضمته أشعوها بمعونة الله محافظة على هك هذه الدرة وصونها فحملته برعاية له كما وردانها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشك منه علما ولا عدنا حتى مر سهره بعد شهر من حمله وقرب وقت بروز على عالم شهالة على أهل هذا العالم فيضط فضله وتندسر به عاتر مجده الصميم اللهم الذي استخرج المصلى والتسير على سيدنا ونبينا محمد zamidu anana faulana ya maulana ya sami يا سمع دعانا مولانا يا سمع دعانا مولانا الله يا سمع دعانا مولانا يا سمع لاقي هذا السراج والعيون تشاوي بطن إلى بروز متشاوي كون إلى تكاد الجواهر كنوز وكل دابه لبقرة شنّت قد فازه العباره ولينا تملك البشارة وما من حمل حمل في ذلك العام إلا أتن في حملها في من بركات وسعادة هذا الإمام ولن تزعي الأرض والسماوات بذضمخة عمر الفرح بملاقات أزرف البريات وبروز من علم الخفاء إلى علم ذهور بعد ذركله في المدون والذهور وفر الله بالوجود منجدا تكريم وبذل في العالم الكبير ما يدات التنظيم بمنوز هذا البشر الجليل الله الله وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم الله صلى وسلم مبارك يا رسول الله سلام عليك يا رفي عاشق عذرا جد عذبت يا اها لنا الجنود والامي <تصفيق> لله على النبي محمد يا رسول الله في عشاء وقت